صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاجلين آمين يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كامل أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافف تمو ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءت كم البينة تفعلمو، فعلموا الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلا من الغمام والملائكة، وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور.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 كان الناس أمّت واحدة فبعث الله النبّيّ فبعث الله النبّيّن مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيه. ختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات بضيعا بينهم، ومن يكفر من بعد ما جاء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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستم البأساء والضر وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفق كل ما أنفقتم من خير فلالوالدين والأقربين واليتامى فلالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يباتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا مَن يَرْتَدِدُ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَنَّى لَكَ حَدِيقَةُ آمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله تالله والله غفورا رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس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 ولا تنكحوا المشركات حتى ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من المشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمقفرة بإذن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 وَلَا تَقْرَبُوهُمَّ حَتَّى يَطْهُرْنُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان الله يحب التوابين والمحب المتطهرين نساء قوم حق صل لكم فاتوا حرفكم ان ناشدتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاغُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنِّكُمْ أنكم وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا أن وَتَتَّقُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالنُّخُشِ أَيَّ مَا يَقُولُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربات أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم